بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدو حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 جعلكم متاع حسنا إلى أجل مزمن ويؤتى كل الذي تضل تضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. لله مرجكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخو من ألا حين يسنون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 يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا جحر مصير وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يُبْعَثُ قَالَ هُمْ عِندَ رَبِّي خَالِدُونَ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَخْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَبقَلْنَ الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَدْعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَبقَلْنَاهُ نَحْمَا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّ يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقًا بِهِ يَصَدُّكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ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 فَأَطُعُّو مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ربه ويتمه لو شاهد منه ومن قبلي كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَتَفَرَّضُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَعَمَّ وَرَحْمَهُ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 أولئك يغربون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يخدون عن سبيل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 يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَسَتْ قُنُفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبطير والزميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 عليكم أنزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطعر للذين آمنوا إن لهم ولا قربين ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم ما ينصرني من الله إن طرستهم أ تذكرون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 هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِّي كُنْتُ عَلَيْهِ إِذْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ تؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا ترتجض بما كانوا يفعلون واصنع البلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مضارعون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تذخروا منا فإنا نذخر منكم كما تذخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور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 إِنَّ رَبِّي لغفورٌ رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وما دانا لوح نبله وكان في معزلة يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاترين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم من إنا عذاب أليم تلك من آباء الغيب نوح هائل ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا قصّد إن العقبة للمستقيم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 يُرسل السَّمَاءَ عليكم مدراراً ويَجِدُكم قوةً إلى قوَّتكم ولا تَتَوَلَّ مُجْرِمينَ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 ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم.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 لا ولديناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعفوا له واتبعوا أمر كل جباد عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة.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 وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغسروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا قبل هذا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 وآتاني منه رحمة فمن ينفرني من الله إن عطيته فما تزيدونني غير تخفيد ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروا آتا قل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعطروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فَإِذَا مَا جَاءَ أَمْرُنَا لَجِئْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاكمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفوا ربهم ألا بعدا لتمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ الْحَنِيمِ فَلَمَّا رَأَى أَيْدَانَ لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومنوا وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. إن هذا لشيء عجيب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 البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أغلط عن هذا إنه قد جاء أمر رب وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَ رسلنا لوقا تيئ بهم وضعق بهم وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يوم عصيب وجاء قَوْمٌ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَدْ آتَى قَوْمِهَ هَؤُلَاءِ بَلَاءَتُهُمْ مَا أَصْغَأُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي ضَيْفِي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لناك بناتك من حقيق وإنك لا تعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا نوك إلا رسل ربك لن يطلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم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 مُذَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهم صَعِيبًا قَالُوا يَا قَوْمِ اقُضُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ وَاذَا تَنقُضُ الْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَى بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَقَاطِعُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ولا تبخثوا ما أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفتدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحسين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 وما توفيق إلا بالله عليه توكنت وإله أنيب ويا قوم لا يجرم لكم في قوم أي يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح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 ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيد السموط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 وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن خصوه عليه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 زادوهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم تديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤثره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا فتِّن لَهُمْ فيها دَفِيرُ وشَهِيقُ خالدين فيها مَدَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إلَّا مَا شَاءَ رَبُّ إِن ربك فعال لما يريد. وأما الذين تعدوا ففي الجنة فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أطاء غير مجدود. فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من ولقد آتينا موسى الكتاب فاختل ف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كل لمن لا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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ لَنَا أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ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 سُلِّمَانُ تَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهَا ذِهِ الْحَقُّ وَمَوَعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَا كَانَتِ قُمْ إِنَّا عَامِلُونَ